وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلُوا صَالِحًا وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 يَعْعمللونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنَّ حَاربَ وَتَمثِيلَ وَجِفَ مِنكَ الجَوَابِ وَقُدُور الراسِات إِحْمَلُوا آلَ دَودَ شُكْرىَ وَقَلِيلُم مِن ععبَادَِ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا نَادَلَهُم عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتَهُ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيْنَتُ الجن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 بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتٍ هُمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ دَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ سَدَرِين قَلِيل ذَلِكَ جَزَائِنَا هُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً سيروا فيها ليالي واياما امنا فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لآيات لكل صدر شكور ولقد صدق عليهم ابليس ظننه فاتبعوه الا فريقا فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ إِلَى نَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ